فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحار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 وجاء ربك والملك صفر صفر وجاء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكران.